ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزِيهِمْ وَيَقُولُ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزِيهِمْ وَيَقُولُ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشْ فِيهِمْ وَيَقُولُونَ وَأَيْنَ شُرَكَاؤُهُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَشْتَهِوْنَهُ فِي هَٰذَا قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَسُوعٌ قال الذين أوتوا العلم إن الحذي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الذين تتوفاهم فَغَيْرِ مَا دَائَتْ إِذَا تُغَالِي أَنفُسُهُمْ فَالْقَوْسَ لَمَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ أَلْقَوْسَ لَمَا كُنَّا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فَلَقَدْ كُذِّبَ وَاتَّجَهُنَّ مَا قَالِينَ فِيهَا فَلَبِثَ سَمَّ وَالْمُتَكَبِّرِينَ فَلَبِثَ سَمَّ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا وقيل للذين اتكروا هذا أنزل ربكم قالوا خيرا, قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة للذين أحسنوا في هذه هذه دنيا حسنه ولدار الاخره خير ولدار الاخره خير ولا نعم دار المتقين, نعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون جنات عرم يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي, كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون سلام عليكم ادخلوا يَنْمَتَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَٰذِيَ ٱنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَو يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن ذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ ولكن كانوا